الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسرا من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذم من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك